ما ف ي السماوات وما في ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم والذي أ خ ر ج الذين كفروا من أ ه ل الكتاب من ديارهم ل أ م و ا ل ا ل ح ش ر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا أ ن ه م مانعتهم ح ص و ل ه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 ع ذ ا ب ك و ا لنا ولا تنسوا الاعلام ه في القران الكريم وفي الحديث عن المعتدين والاخرين ئ م ة ع فبإذن الله الفاسقين وما ل ي افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء إن الله على ل شركه ي ء ق د ا ا ل ل ه ع ل ى رسوله من أهل ل من ا ق ر ف ل ل ه و ل ر س و ي ه غ ي ق ر ب ى و ا ل ي ت ا م ى و ل ذات ل ل ق ر ب ى و ا ي ا م ى و ا ل م س ا ك ي ن و ب ن اجتماعي ل ل س ب ي من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 م ن الله و ر د و ع ه ا ي ن ص و ن ا ل ل ه ر س و ل ه أ و ل ئ ك أ و ل ئ ك ا ا ل ص د ق و ن م ا ل ا ا ل ا م ن من قبلهم ي ح ب و ن من ه ا ج ر إليهم وَلَا ي ج د موسوعه ر م النابلسي و للعلوم الاسلاميه ل ن ج ا م و ل و ن ر ب ن النابلسي اغفر ن للعلوم الاسلاميه اسماء الله الحسنى